وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الأشرار اتخذناهم صخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل سماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنكم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يقتصمون بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملاركة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين اسجد للي ما خلقت بيديك ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك استكبرت ان كنت من العالين قال انا خير من من خلقت من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وان كان يضغمي الى يوم بعث قال فإنك من المنظريم إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاغين انه اجمعين